مع الموك إن المواجه لين سهر. سهر مع الموك إني غريب أكره تجمع وزحام لع الموك إن نلجفها ظلمة ويكسيها القمر وإن القمر في غيبتك نور الأماني يا ظلام رح يعنيد وقف عني ما أبي منك إذر ما تدري إن الكذب في القرآن والسنة حرام عيب الغرام إنك تجاه فيني وأنا كلي فقر أصلاً تاكنت براسك عيب معيوب الغرام ووقت المنام يزورني طيفك ورحبه نمر الله أطول العام حتى في وقات المنام يمكن بعد غيبوب التسحى على صوت المطقر تذكر أني كنت لك صدر التناح والوئام اللي تعنته بالصدر قفه بيعطيك الظهر واللي سلبت النوم منه مد الكف الغرام أذكرك نور البدر في قلب فاقد لا بصر لعلمك صوت المطر حزين بلا منعام لعلمك أنك ضلاق كنت لقلية بدر لعلمك أنك غرق أنك غرق وأنك عتاق لعلمك أنك ورق وقلام نبذي لك حذر لعلمك أنك ضمى والسيلة في كفك غمام وقاطنا طول الحكي والصمت semmó mar, i hableu de